فَلِمَ ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ فَلِمَ ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا َُبِّ أََّهُ بِأَنِهِم ه وَهُم لا يَشرُون وَتََ إلَهِ لَُ نَبِّ أََّهُ بِأَنهِمه وَهُ ل يشرون فَهُمْ عِشَاءً يَبقُونَ وَجَاءُوا فَأَبَاهُمْ إِن شَاءَ أَنْ يَبقُوا قَالُوا يَا آبَاء سابق وتركنا يوسف هون يا ابانا انرنا ذهنا تلف وتركنا يوسف وتركنا يوسف فعند متاعنا فاكله الذئب وَمَا رَأَيْتَ مَنْ يُسْعِفُ دَماً تَعْلَاكَ لَا تَأْكَلُهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَمَا أنت بمؤمن وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ أَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا قال بل ثورت لكم أم فتقتمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالُوا سَوَّهُ بِضَاعَهُ وَأَتَمَّهُ بِضَاعَة وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ وَشَرًّا بِثَمَانِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَكَانُوا فِيهِ النَّجِّذِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِأَتِهِ أكرمي مسواه عسى وقال الذي اشتراه من مصر واتهي أكرمي مسواه عسى عسى أن أو نتخذه ولا لا أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين